الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ومن ومن أن أن الشرف سأل سائل من الإخوة الكرام عن باب الاستنجاب الحجارة الحديث الرابع العشرون بعد المئه اتبعت ل ي مية رقم أربع عشرين يقول ا النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فهو ي س أ ل عن لا يلتفت أ و ل ا لا يلتفت لا هنا لا ا ل ن ا ف ي ة ل أ ن ه ا على ا ل ر ف ع فعل ا ل م ب ا ر ع على الرفع فلا ا ل ن ا ف ي ة لو كانت لا النا هي ة لكانت م ج ز و م ة فنفى عن النسل الاتفات الالتفات لما يخرج عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى قضاء حاجته إ ذ ا سار إ ل ى الخلاء لا يلتفت وهذا أ ي ض ا من ا ل ق ر ا ئ ن التي تدل على أ ن ه كان في في أ ن ه فضاء أ ن ه لا يلتفت وهذا من ا ل أ د ب و ينبغي أ ن نذكر على أ و ب م س أ ل ة ه ا م ة هنا و هو أ ن بعض الناس في الخلاء لا يراعي آ د ا ب ه فبعض الناس قد يرد على الجوال و هو في الخلاء و هذا ليس من ا ل أ د ب و ليس من ا ل س ن ة و قد قال الفقهاء في ذلك ب ا ل ك ر ا ه ة أ ن هذا مكروه نعم ا ق ر أ الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المصنف يرحمه الله باب لا يستنجى بروس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط ف أ م ر ن ي أ ن آ ت ي ه ب ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر فوجدت حجرين والتمست ا ل ث ا ل ث فلم أ ج د ف أ خ ذ ت ر و ث ة ف أ ت ي ت ه بها ف أ خ ذ الحجرين و أ ل ق ى الروثه وقال هذا ركس ط ي ب ب ا ب لا يستنجى بروث والروث هو ما خرج من الدواب أو مقام الفضلات التي تخرجها الدواب وتسمى روث بعد أ ن تتيبس تصير روثا بعد اليابس ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى التي سوف نناقشها الاستنجاء بالروث والنهي عنه ما هو سببه طعم نعم طعام الجن, الجن. العظم م ا ج ا ل والروث م ع ن ولا العظم فقط العظم هو طعام اهل الجن طيب لماذا لا يستنجع بالروث ل أ ن ه ركس والركس يطلق على ا ل ن ج ا س ة لكن الركس عند العرب هو الرجوع عن الشيء أ و الرجوع من الشيء لذلك قال عن المنافقين كلما اركسوا, أركسوا بمعنى شنو؟ يعني أ ع ي د و ا وسمي الروث ركسا ل أ ن ه بعد الطعام يصير ويعود روثا واضح؟ الروث وهذا يقول الأصوليون ركسا كما محتمل يعني سمي يعني طبعا يا خ و ا ن س أ ل ن ي أ ح د ا ل إ خ و ه قال أ ن ت دائما ً تقول ق ا ل ا ل أ ص و ل ي و ن ق ا ل ا ل أ ص و ل ي و ن ماذا تريد ب ا ل أ ص و ل ي ي ن فقلت له ا ل أ ص و ل ي و ن هم الذين يعتنون بعلم أ ص و ل الفقه كما أ ن الذين يعتنون ب ا ل أ ح ك ا م فقهاء والذين يعتنون ب ا ل ق ر آ ن والتفسير مفسرون والذين يعتنون بالحديث محدثون والذين يعتنون ب أ ص و ل الفقه هم ا ل وال... أ ص و ل ي و ن والفقه أ ح ك ا م ت ف ص ي ل ي ة و أ د ل ة لهذه ا ل أ ح ك ا م أ د ل ة ا ل أ ح ك ا م تسمى أ ص و ل فقه و ا ل أ ح ك ا م ا ل ت ف ص ي ل ي ة هذا يسمى شنو يسمى فقه فعند ا ل أ ص و ل ي ي ن أ ن الوضع ر ن ي رجل محتمد ربما ل أ ن ه كان طعاما ودخل ا ل م ع د ة وعاد بعد ذلك ورجع إ ل ى أ ن ه إلى أنه روث عرفتم ف إ ذ ا القول ب أ ن الروث نجس لا يسلم به لماذا نعم يؤكل لحمه الراجح ح ي ان ل ع أ البول طاهر و أ ن روثه طاهر فلذلك كيف نقول أ ن هذا من النجاسه ة ع ر ف ولكن ما لا يؤكل لحمه هو الذي فيه نظر ما لحمه لا يؤكل سنو لحمه فيه سنو فيه نظر لكن عموما نقول ذكر العلماء في هذا أمور ا ل أ م ر ا ل أ و ل لا يستنجع ب ر و س ل أ ن ه ليس كالحجر في الوفاء ب إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة هذا قول القول الثاني ا ل ر و س ن ج ا س ة هذا قول مذكور خاص ة عند ا ل ش ا ف ع ي ة ويقولون أ ن ا ل ن ج ا س ة لا تزيل النجاسة. يعني النجاسه لا تزال بالنجاسه طيب ن ب د أ بعد ذلك شرح الحديث هذا شرح ا ل ت ر ج م ة التي في الباب قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن هو عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود الهذلي الهذلي نعم وهو مهاجر ومن السابقين ل ل إ س ل ا م حتى قال رضي الله عنه عن نفسه ولقد كنت سادس س ت ة في مكه ة الستة يعني الذين من ن أسلموا م الأوائل م م عبد ع الله ا ل س وقد د و أ س ن ى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وذلك في أ ن ه أ و ل أ م ر ه كان يرعى غنم عقبه بن أ ب ي معين فمر عنه ل وطلب منه لبن فقال له إ ن م ا أ ن ا مؤتمن فقال إ ن م ا أ ر ي د شاه ليست بحائز يعني ليست ب د ا ر ة ولم تلد فمسح على ضرعها واستخرج منها لبنا وشرب وقال للمسعود ا ن ذ ا قبل أ ن يسلم في ب د انك ي أمري ة غلام معلم إنك إ غلام معلم وفعلا هدي عبد الله مسعود الى ل ا س ل ا م يعتبر من أ ج ل ا ء ا ل ص ح ا ب ة ترجم له البخاري في الصحيح باب مناقب ابن مسعود ذكر قول حذيفه بن اليمان من, من سره أ ن ينظر إ ل ى أ ق ر ب الناس هديا ودلا و ث ي ر ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إ ل ى ا ب ن عبد الذي هو عبد الله مسعود وفي البخاري أ ي ض ا قال أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي ووضع ك ل هذا مناقب في لهم احاديث تدل على مناقبهم في الصحيح عبد مسعود بن الله قال أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي أ ت ي ت و أ خ ي من اليمن زمنا في المدينه ة كنا لكثرة نظن أن ابن من نرى من الله الله ما وأمه بيت مسعود وسلم مكته رسول عليه ودخوله و و آل صلى ر خ ج وذلك ل ك ث ر ة ملازمته رضي الله تعالى عنه هذا من、المشروب. الراوي قال أ ت ى النبي الغائط يعني ك أ ن ه خرج ب ا ل غ ا ئ ط ف أ م ر ن ي أ ن آ ت ي ه ب ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر طيب ن ب د أ في استخراج الفوائد ما يستفاد من الحديث ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى هل ا ل أ ح ج ا ر العدد م ت ع ي ن أ و غير م ت ع ي ن نعم لا ث ل ا ث ة أ م أ ن ن أ ق ل من ا ل ث ل ا ث ة يجزي ث ل ا ث ة أ ق ل من ا ل ث ل ا ث ة لا يجزي اجزاء ل ح ا ة المراد إ ل النجاسة نعم فإذا حصل إزالة النجاسة الثلاثة ة فإذا يقال نعم أجزأ بغير هذه ا ل م س أ ل ل ة وهذه ا ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى يقال في هذه المسألة وهذه الفائدة الأولى يقال في هذه المسألة قال بتعين ا ل ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر ا ل ح ن ا ب ل ة يتعين والظاهريه والجمهور على أ ن المراد الانقاء ف إ ذ ا حصل ا ل إ ن ق ا ء ولو من حجر واحد أ ج ز ا لكن الخطابي رحمه الله تعالى رد على الجمهور قال لما كان لتعيين العدد لما كان هنالك له معنى يعني حدث مثلا قال له أ ن أمره أن ي أ ت ي ه ب ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر لم يكن لهذا معنى والذي أ م ي ل إ ل ي ه و أ ر ج ح ه أ ن غير ا ل ث ل ا ث ة لا يجري أ م ي ل إ ل ى قول الحنابله و ا ل ظ ا ه ي ة لماذا ل ق ا ع د ة ش ر ع ي ة ا ل ق ا ع د ة تقول إ ذ ا ذكر عدد في ا ز ا ل ة ن ج ا س ة ف إ ن هذا متعين و إ ذ ا ذكر العدد في غير إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ف إ ن ذلك للمتب والاستحباب و ع ي د ا ل ف ا ئ د ة طيب ق ل ن الاولى ا ف ئ د ة شنو هل الثلاثه متعينه قلنا بقول ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل ظ ا ه ر ي ة أ ن العدد متعين و أ ن ه لا يجزئ شنو؟ غيرها طيب الجمهور يرى شنو أ ن ا ل أ م ر ل ل إ ن ق ا ء صحيح والراجح التعين لماذا ل ل ق ا ع د ة ا ل ش ر ع ي ة التي تقول إ ذ ا ذكر عدس في إ ز ا ل ة ن ج ا س ة ف إ ن ه يتعين و إ ذ ا ذكر عدس في غير إ ز ا ل ة ن ج ا س ة ف إ ن ذلك للندب والاستحباب كما سوف ي أ ت ي في ا ل أ ح ا د ي ث التي بعدها مثلا أجواء نأتي سوف والسلام هذا قال الصلاة إليه عليه وهذا حديث أ ن ه أكثر من الس... إذا... إذا... اذا حصلت ب ا ل ث ل ا ث ك ف ا ي ة إ ذ ا لم تحصل بالثلاثه يتعين الثلاثه الى إ ل أ ن يحصل الالقاء يتع... يتعين... يتعين الثلاث لكن الثلاثه احجار ف ا ئ د ة ذكرها لعلم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انه لا يحصل الالقاء إ ل ا بشنو إ ل ا بهذه ا ل ث ل ا ث نعم ا ل ق ا ع د ة إ ذ ا ذكر عدد في إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ف إ ن ه يتعين و إ ذ ا ذكر عدد في غير إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ف إ ن ه للندب والإستحباب. والاستحباب في غير إشنه؟ في غير إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة طيب هذه ا ل ف ا ئ د ة م ه م ة ل أ ن سوف نتحدث أ ي ض ا ً عن ا ل ا ي ت ا ر الوتر ي ل أ ن الرساله قال و إ ل ا فلا حرج في الوتر ي عن ي س بالضروري أ ن يكون وجوبا ي ت ر و العدد متعين لكن ا ل و ي ت ر ي ة ليست م ت ع ي ن ة ا ل و ي ت ر ي ة للاستحباب والعدد لشنو و ل ت ع ي ذ ا ا ل ع د د ف الذي ي ج ع و ا ل و س ا ف ر الذي ي ل ه ل م س ت الذي ي ج ع هذا هو المسافر الذي يجعل هذا هو المسافر الذي يجعل هذا هو المسافر الذي يجعل هذا هو ا ل م ا ف ر الذي يجعل هذا هو ا ل م س ا ا ل ث ي ل هذا هو ا ل م س ا ف ا ل ع ل هذا هو ل م س ا ف ر الذي ج ع ل هذا و ا ل م س ا ر الذي ي ا و ا ل م س ا ف الذي ج ع ه ا ل م س ف ر الذي ي ج ع هذا هو ا ل م س ة ف أ ت ي ت ب ه ا فاخذ الحجرين و أ ل ق ى ا ل ر و س ة ونحن نقول أ ن ا ل ث ل ا ث ة متعينه ورسول أ خ ذ حجرين اكتفى بالحجرين لكن معناها العدد ما متعين إ ذ ا اكتفى بالحجرين دل على أ ن العدد ليس متعين في مسجد ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن ه أ ت ى بحجر ثالث وهذا دليل على التعجب لو كان وكان الحجران يجزئان ل ا ت ف ع بالحجرين لكن لما وجد أ ن ه توجد ر و س ه ث ا ل ث ة أ ل ق ى الروثه وطلب حجرا ثالثا ولكن ليست في ر و ا ي ة البخاري إ ن م ا في ر و ا ي ة الامام إ م أحمد ل د و احمد ض ن ع ا ل عندنا فائتين الحجر متعين والثلاثه متعين والله متعين قلنا ا ل هنا متعين ل أ ن ه ب إ ز ا ل ة نجاسه ولم يكن لذكر العدد م ع ن ا وذكرنا السبع الثاني قلنا أن في ر و ا ي ة البخاري أ ن ه أ و ت ي بحجرين ل أ ن ه طرح الثالثه ل أ ن ه ليس بحجر إ ن م ا ر و س ه قلنا أ ن ه أ و ت ي له بحجر ثالث كما هو في م س ت د ا ل إ م ا م ي احمد طيب و ه ذ ا ما يعني غ ا ي ة ما يمكن يقال في هذا الحديث ت ق ر أ الذي بعده نعم باب الوضوء م ر ة ثمانيه لا, لا يستنجا برواث ا ل ر و س يختلط مع ا ل أ ح ج ا ر في ا ل ب ا ب ي ة والخلاء والفضاء تجده لأنه يخرج من ا ل إ ب ل وهي تمشي ويتحجر فيصير باسم مثل احجار هو يختلط بالحجر فلذلك نهى, شنو؟ نهى عنه وهذه ق ل ن ا و فائده ايضا ينبغي أ ن تذكر و ق ل ن الروس في أ و شيء ا ل لماذا منع الاستنجاء به قلنا يقوم قام للنجاة لي إلا لا الحجر إما وهذا وإما وهذا مستمت مستمت أنه لا أيضا شنو مستمت ايوه ل تقول ش ي ئ طيب اقرا يا باب الوضوء م ر ة م ر ة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم مره ة مرة ذ ا الحديث فائدة استفاد أول منه صغير مره ن ه ص غ ي جدا معروف ع ن الحديث النبي الفائدة الأولى توضع مرة مرة أ ن الشرع يقوم على التخفيف والتيسيس أ ن الشرع أ س ا س ه و أ ص ل ه ومبناه ومقصده في كل مفرداته وجزئياته انه, على أنه يقوم على التخفيف لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها هذا يستفاد ا ل أ م ر الثاني يستفاد من ذلك أ ن التثليث س ن ة أن التثليث, ان التثليث من سنن الوضوء ومن مستحباته وليس منه لانه م ذ ا ق ل ا أ ن سنن لأنه كان من الفروض لما, لما تركه من النبي عليه الصلاه ة ذ ه ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي الحديث ة اقرأ ا ل ذ ي ب ع د ه و ض ي ف ف و ا ئ د الحديث الذي د ب ع ه ل ه ذ ا ا ل ح د ي ث نعم ب ا ب الوضوء م ر ت ي ن م ر ت ي ن نعم عن عبد الله بن زيد ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ مرتين مرتين عبد الله بن زيد ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله تعالى عنه يحتاج إ ل ى ت ر ج م ة وهو عبد الله بن زيد بن ث ع ل ب ا بن عبد ربه عبد الله بن زيد ا بن ثعلب ا بن عبد ربه وهو الذي ر أ ى ا ل أ ذ ا ن في النوم وقال الله علمه ي ه و س ل ع ل م بلالا ف إ ن ه أ ن د ى منك صوتا شهد المشاهد كلها مع الله بدرا و أ ح د ا والخندقه ا ل أ ح ز ا ب وغيرها من المشاهد له ص ح ب ة و ص ح ب ة عريقه ة هذه يعني ترجمته أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ مرتين مرتين دل على أ ن هذا عندنا ا ل آ ن كم ف ا ئ د ة كم ف ا ئ د ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى لا ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى في ح د ي عباس التخفيف والتيسير هو أ ص ل الشرعي وثانيا التثليث ليس بواجب انما هو من المستحب في الوضوء طيب توضا مرتين مرتين هنا نناقش م س أ ل ة ع م ي ق ة هل يجوز في الوضوء الواحد أ ن تغسل عضوا م ر ة وتغسل عضوا مرتين وتغسل عضوا ثلاث أ م أ ن ك إ ذ ا ب د أ ت ب ا ل م ر ة تغسل كل ا ل أ ع ض ا ء م ر ة ولو, غ... ولو توضات بالمرتين تغسل كل ا ل أ ع ض ا ء مرتين مرتين مرتين م ر ة بمعنى كل شيء م ر ة واحده ا ل م ض م ض ة والاستنساخ والاستنكار م ر ة غ س ط الوجه م ر ة عرفته او مرتين أ ي ض ا شنو مرتين طيب إ ذ اذا إ إذا إذا كان م ر ة يغسل كل ا ل أ ع ض ا ء م ر ة ولكن لا يصح له التنقل طيب ف هناك قول ت ا ن ي يصح ي التنقل طيب إ ذ ا هذه ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ث ه اكتبوها قول الجمهور ب ق و ل أ خ ي ك م انه لا يجوز المخالف ة بين ا ل أ ع ض ا ء ف إ ن توضات م ر ة ليكون كهذا حالك في جميع أ ع ض ا ئ ك حتى تفرغ من الوضوء ولو مرتين تستمر مرتين لكن القول الراجح جواز ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ف إ ن ه غسل تمضمض م ر ة وغسل و ج ه مرتين وغسل ذراعه ث ل ا ث ة في وضوء واحد نعم ا ي و ة هذا القول هو قول ا ل ش ا ف ع ي ة نعم عندهم دليل دليل هذا الحديث أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت و ض أ ذات م ر ة فتمضمض واستنشق و ا س ت ن س ر م ر ة وغسل و س ه مرتين وغسل ج ر ا ع ي ه ثلاثه ة ذ ا الحديث هذا الحديث ولعلهم في, في سنن ابي داود إذن هذا هذه اذكروا نقول أن شنو يجوز. هذا الفائدة الثالثة يلا لنا يجوز الفوائد من ا ل أ و ل من حديث ابن عباس الفائده الاولى ا ل ت ث ن ي س س ن ة ومستحب وليس الواجب أ ي ه التخفيف ا ل ا و ا ل ت ي ث ي ر من الشرع جزاك الله ف ي نعم ا ل ث ا ل ث ة يجوز بقول ا ل ش ا ف ع ي ة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي استذلوا النبي صلى الله عليه وسلم به أن خالف بين أ ع ض ا ئ ه في عدد المرات وقول الجمهور أ ن ه لا تجوز ا ل م خ ا ل ف ة ف إ ذ ا بدات وضوءك تريد أ ن تتوضا م ر ة تغسل م ر ة الوجه والكف والكفين وال والقدمين كله م ر ة م ر ة م ر ة و إ ذ ا غسلت مرتين تغسل كل شنو وإذا شنوه ثلاثة غسلت تغسل كله ثلاثه وقلنا الراجح شنو الراجح جواز شنو جواز ا ل م خ ا ل ف ة طيب ا ل ف ا ئ د ة ا ل ر ا ب ع ة وهي م ه م ة جدا نعم يا أ خ ي الكريم ا ل ت ث ل ي ت شنو ا ل ت ث ل ي ت من مستحبات الوضوء والمستحب والسنه قد يكون بمعنى واحد يعني نقول ا ل أ و ض ح نقول أ ن ه من سنن الوضوء وليس من وليس من مستحباته ولي ولي و و و و اه اه وليس من وليس فروضه ولا واجباته من م سننه س و ت ح ب الفائده ت ه و ي س من ر و و ض ه ل و ا ج ب ا ل ر ا ب ع ة حديث ابن عباس وحديث زيد فيه معالجه لمن أ ص ي ب بالوسواس كيف يا أ خ و ا ن نعم أ ي ه السؤال طيب、ها. نسمع ا السؤال ي عرفتموه ن ي ع قلت أ ن من فوائد حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد أ ن هذا فيه علاج لمن أ ب ت ل ي بالوسواس في الطهاره كيف, كيف ذلك أيها نعم طيب صحيح طيب قد يكون صحيح أيوة اذا شكه طيب نعم طيب ط اسمعوا صلاه سلام عليكم كلامي في م ع ا ل ج ا لوساتي ماذا اذا كان الوضوء م ر ة و ا ح د ة مجدي فجماله وسوس يعني بعض الناس يغسل ع ض ا ه ثلاثا وما زال يوسوس اذا كان الشرع قد قصد و اراد الشرع التخفيف م ر ة و ا ح د ة لو يعني اذا دهمك الوسواس ماذا تفعل طبق السنة توضا ح د ة فقط كيف سيكون وضوءك إ ذ ا كان الانسان في ا ل س ل ا ث يوسوس بعد ا ل س ل ا ث يوسوس ينزل إ ل ى يده وينزل إ ل ى ر أ س ه يعني هذا في علاج الوسوس عجيب صح فيه ولا ما صحيح ولا ما في علاج الوسوس يدل على أ ن ه يعني لا ت أ خ ذ هم كثير للوضوء يعني لا توسوس توضا ولا توسوس عرفتك طيب آه آه نجيب على سؤال ورد إ ل ي ن ا يقول نرجو توضيح ا ل ف ر و ض بين ا ل ف ا ظ سنه مستحب مشروع يا إ خ و ا ن الاشكال أ ن هذه المصطلحات على حسب استعمالها يعني س ن ة عند أ ه ل ا ل ع ق ي د ة معناها مصدر من مصادر التشريع ويراد بها ا ل ع ق ي د ة ولذلك يقال معتقد أ ه ل أهل من أ ه ل ا ل س ن ة ا ل س ن ة هنا لا يراد بها المستحب ا ل س ن ة يراد بها الدين و أ ص و ل الدين نعم منهج كامل ا ل س ن ة عند ا ل أ ص و ل ي ي ن قرين القران مصدر من مصادر التشريع ت أ خ ذ منه كل ا ل أ ح ك ا م ولذلك يقال ن أ خ ذ ديننا من الكتاب و السنه ة الآن ن ا المستحب ي عند ي أما هذا السنة ن ع الفقهاء السنة عند الفقهاء عند مرا... معناها مرادف للمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. بمعنى بمعنى فاعل تاركه فيقال فرائض الوضوء سنن الوضوء ف ر ا ئ د ا ل ص ل ا ة سنن ف ا ل س ن ة ما كان أ ق ل من ا ل ف ر د لكن ا ل س ن ة عموما عند ا ل أ ص و ل ي ن وعند علماء ا ل ع ق ي د ة ا ل س ن ة ليست أ ق ل من ا ل ف ر د ف إ ن بعض ا ل أ ش ي ا ء فرضت ب س ن ة أ ي بقول من بقول الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ا المشروع فهو المباح ا ق ر أ الحديث الذي بعده ا باب الوضوء ثلاثا ثلاثا عن عثمان, بن عفان رضي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أ ن ه دعا ب إ ن ا ء ف أ ف ر ع على يديه ثلاث مرات فغسلهما ثم أ د خ ل يمينه في ا ل إ ن ا ء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه, ثلاثة ويديه ثلاثا إ ل ى المرفقين ثم مسح ب ر أ س ه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إ ل ى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا نحو و ض و ء ي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ه الله فيه نعم نقول الأفضل الحديثة جزاك هذا الحديث يعتبر من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ع ظ ي م ة جدا وعن عثمان وذلك ل أ ن عثمان ممنوع من الصرف وعن من حروف الجر ولكن الممنوع من الصرف يجر بالفتح رضي الله عنه وهو معروف ع ج ب ت ن ي ت ر ج م ة الذهب لسيدنا عثمان رضي الله عنه طبعا يجوز أ ن يقال سيدنا ولا ما يجوز ث ل ا ث أ ق و ا ل ها ث ل ا ث أ ق و ا ل نعم ل اي ولكن الصواب أ ن ه شنو انه يجوز نعم ها؟ القول قول سيدنا في ا ل م س أ ل ة ث ل ا ث ة أ ق و ا ل أ ن ه يجوز مطلقا و أ ن ه يجوز إ ذ ا كان بظهر الغيب أ م ا م ه ما يجوز ولكن بظهر الغيب شنو يجوز والقول ا ل أ و ل أ ن ه يجوز بظهر الغيب وبغيره والقول الثالث تقييد لمن كان مستحقا على الاستحقاق وفي البخاري أ ن عمر بن الخطاب قال ل أ ب ي بكر أ ن ت سيدنا وخيرنا فسيدنا عثمان, سيدنا عثمان رضي الله عنه معروف ترجمه ل الذهب قال ذ ن و ر ي ن وزوج البنتين وصاحب الهجرتين ذ ن و ر ي ن لقبوا وزوج البنتين وهذا لا شك فيه وصاحب الهجرتين هاجر ه ج ر ة ا ل ح ب ش ة ا ل أ و ل ى ولما خرج لما خرجت زوجه وقد تزوج برقيه قبل ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة وهذا إ ن دل إ ن م ا يدل على أ ن ه كان صاحب فضائل رضي الله تعالى عنه جاء في البخاري في م ن ا ق ب عثمان قول ابن مسعود اشترى عثمان ا ل ج ن ة مرتين ا ش ت رضي ى عثمان مرتين الجنة ر الله عن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن أنه ط ي باب ب الوضوء ثلاثا ثلاثه الفوائد أ ب د أ ب ف ا ئ د ة ش ا ئ ك ة هل يجوز تثليث مسح الراس ل ر تشرأت اي نعم يجوز نعم لماذا ورد عن ا ل ش ا س ع ي ة بحديث صحيح ولكنها ر و ا ي ة ن ا د ر ة لماذا ل أ ن اعتراض الجمهور قوي قالوا تكرار مسح ا ل ر أ س يحولها من الممسوح إ ل ى المقصود ي ص ي ر ا ل ر أ س شنو لكن تخيل ت شخص ينصح راسه م ر ة ثلاث مرات أ ل ا يكون هذا أ ق ر ب ل أ ن ه غسل ر أ س ه ولكن ا ي ف صح صح لما ل ك يجوز ولكن بغير تفسير لهذه ا ل م س أ ل ة فهي ر و ا ي ة ن ا د ر ة ولا يقال ش ا ذ ة ل أ ن ه جاءت بطريق آ خ ر من ث ق ة و ز ي ا د ة ا ل ث ق ة عند المحدثين مقبوله ة طيب ذ ه الصائدة أولا ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه دعا ب إ ن ا ء ف أ ف ر غ على يديه ثلاث مرات وهنا ا ل ف ا ئ د ة أ ن عثمان لم يدخل يديه في ا ل إ ن ا ء ابتداءها وهذا ما استدلت, ما استدلت به ا ل م ا ل ك ي ة على أ ن منع إ د خ ا ل اليدين في ا ل إ ن ا ء لا يتعلق بمن كان نائما بالليل أ و بالنهار ويستحب الافراغ إ ف ر شنو إ الماء من ا ل إ ن ا ء أ و ل ا لكن لو أ ن شخصا أدخل الماء ادخل ل م ا ء أ يديه في الماء وتوضا مباشره يجوز ولا لا يجوز يجوز بغير ك ر ا ه ة وهذا اختيار شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة هذا اختيار ابن ت ي م ي ة رحمه الله نعم من غير نوم من بالليل النوم بالليل نفسه يعني إ ن شاء الله سوف نعرف ا ل آ ن ل ع ل ه سوف يمر علينا هذا الحديث ح د ي ث المنباته ولا انه قال ت بعض الوفاه انه لا يدري أ ي نباته لكن التقييد مهم يعني النوم بالليل م س ت ث ن ى النوم بالليل م س ت ث ن ى ان الحديث فيه واضح و إ ن قيل أ ن ه ليس بواجب ف إ ن ه يكون على الاستحباب ولذلك مخالفته تكون على شنو على الكراهه يعني يكره لمن قام بالليل يكره لمن شنو؟ لمن قام بالليل يعني شخص كان نائم. أول ما أدخل يده في الإناء. هذا يجوز يجوز يجوز النهي طيب كان الكراهة بالتحريم هذا لمن لمن أول أدخل الإناء لا لوجود لماذا لم نقل قام نائم ما مع مع شنو شنو شخص أو تتقض لماذا, لم لماذا لا م نقل ل يعاقب ل أ ن شيخ ا ل إ س ل ا م ت ي م ي ة يرى أ ن هذا من باب ا ل إ ن ق ا ء ويرى أن ان ل لا م ا ء ي ج ب يرى أن الماء لا يجنب كما ا ل حديث عند ابن ماجه وابي داود والترمذي في السنن أ الماء لا ابن الفقاه قال إذا الإنار فلذلك لأن أدخل تيمية يجنب يرى يدهم في بعض إذا سيقظ من النوم سيقظ يده من وأدخل فان ي ل الماء مباشرة فإن ينجس رد عليه ابن سيمية لم ت ت غ ي ر أوصاف ل م ا ء وإن لم ت ت غ ي ر أ ولان ص ا ف م ء و ل أ احتمال منع إ د خ ا ل اليد بعد الاستيقاظ من النوم م ب ا ش ر ة ل أ ن ه م كانوا يباتون في الخلاء وفي الفضاء وكانت هنالك وكان ف الفضاء ي و ت هنالك و ك العرق ن ن ه ا ك ا ل الشديد فربما أ ث ن ا ء تقلبه أ ص ا ب ه شيء من من ا ل ن ج ا س ة خ ا ص ة في المواطن التي فيها النجاسات ولذلك بعض ا ل ظ و ا ف ا ء من الفقهاء وهذا ن قال ل ه من حجة ق طيب لو أ ن ي لففت يدي و ر ق د ت بها لففت ورقدت يدي بقطعة ب ه ادخل أ يدي ولا ما أ د خ ل لكن الصواب كما قالت ا ل م ا ل ك ي ة أ ن ا ل أ م ر للتعبد لا تدخل يدك شنو تعبدا طيب نريد نجمع هذا الكلام ونذمم قلنا ما ل ف ا ئ د ه ا ل أ و ل ى شنو عند ا ل ش ا ف ع ي ة أ ن أن التثليث مسح الراس وقول الجمهور أ ن تثليث مسح الراس يصيرها مغسولات وليس من شنو من الممسوحات ثانيا ً قلنا أ ن عثمان لم يدخل يده في ا ل إ ن ا ء أ و ل ا إنما أفرغ ثم بعد ذلك ب د بدأ يدخل يده ا ل ر و ا ي ة و ا ض ح ة قال ف أ ف ر غ على يديه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل ي ي م ن ه ادخل ي ي ف أنه لم ي د يمينه د شنو أولاً ليس ا ي ج لكن لعل عثمان رضي الله عنه فهم من النهي عن إ د خ ا ل اليد في الماء ل أ ن ذلك لا يتعلق بليل ولا, ولا نوم إ ن م ا حال الاستيقاظ يفعل هذا طيب ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة نعم ف ض ل صحيح وشنو وضعت شنو من ا م ن ي المني لا ينجز ل أ ن اصل المني طاهر كما سوف نعرف لكن مثلا قل أ ي شيء آ خ ر مثلا قل ن ق ط ة بول نقطة ب و ل ل أ ن البول متفق على نجاسته أ م ا المني فليس متفق على نجاسته ه في في هذا ما من م الإناء إذا تغيرت إذا تغيرت إذا, تغيرت إذا أوصاته الثلاث لا ا ا تجوز تغيرت تغيرت تغير ت يجوز بول بعد ل ع أحد في س وإذا لم يتغير يجوز البول إذا تغير تغير البول إذا استعماله خلاص لا الماء لم قليد بقليل على ممكن كمية يتغير تغير تغير ر حسب ع فرق ت ه ا مثلا المالكي يعني يقولون ف بين ورود ا ل ن ج ا س ة على الماء وبين ورود الماء على النجاسه وهذا ا ل تفريق مهم جدا ورود الماء على ا ل ن ج ا س ة يطهر ا ل ن ج ا س ة وورود ا ل ن ج ا س ة على الماء شنو ينجس الماء ف ت ف إ ذ ا كان غير أ ح د ا ل أ و ص ا ف الثلاث يعتبر الماء غير طاهر و إ ذ ا لم يغير ف إ ن ذلك مما لا ي ل ت ف ث إ ل ي ه طيب نعم. اذا بلغ القلتين وال... وما دون القلتين حديث القلتين على صحته ف إ ن هذا ل أ ن ه هو الغالب فيرجع بعد ذلك إ ل ى الى الاصف الى الاوصاف يعني يجمع ع ن ي ي بين حدث القلتين وبين الاوصاف عرفت واذا بلغ الماء قلتين وتغير اوصافه ي ن ج و وهذا اختيار البتينية اختيار وهو قوي جدا لانه يا إخوان مسائل ورود الماء على النجاسة من المسائل المشكلة طلاب العلم يعني الموضوع بأطوال القول القاقع في المسألة وقد اليه أن الامر يا اخوان جدا هذا من عند يعني اثننت في رؤوسي كثيرة في ورود وقد بتغير الماء إ ذ ا بلغ كلتين ووردت عليه ا ل ن ج ا س ة وتغير و إ ن بلغ ق ل ت ي ن ف إ ن ه لا يتوضا به صار نجسا طيب ما ف ا ئ د ة ا ل ق ل ت ي ن ف التغليب ئ د ة ا ق ل ي ن ا ل ت الغالب أ ن الماء إ ذ ا كان ق ل ت ي ن كبيرتين والقلتين بالمناسبة معناها قلتين خمسة قرطة القلتين مقدارها كب قط <تصفيق> خمسه قرب. و... ولا ما تعرف تعرف وال... فخمسة قرب نعم فالاصل, فالأصل تغير ا ل ن ج ا س ة والماء القليل إ ذ ا كان أ ق ل من القلتين ووردت عليه ن ج ا س ة ولم تغيره لا يتت... ولم تتغير أ و ص ا ف ه ا ل ع م د ة تغير الاوصاف يتوضع و به ا ل م ا ا ء ط ف ا ئ د ة الاولى كلها أنا تثبيت الراس ي ورد في ر و ا ي ة شنو نادرة استدنى الجهة الشافعية لا يعمل بها يعمل على إطلاقها ليس على إ ط ل ا ق ه ا إ ن م ا م ق ي د أ ن ه ا م ر ة م ر ة ن ع م أيوة أيوة مذهب البخاري أ ن ه م ر ة واحده ة نعم م ذ ب البخاري و إ ن كان البخاري شافعي غير أ ن مذهبه المسح م ر ة واحده ة طيب ثانيا قلنا ن أ أثر أنه فرق بين ابتداء إدخال اليد إدخال أ ن ه لم يدخل إ ل ي د ابتداء انما إ أ ف ر غ ثم بعد ذلك أ د خ ل يده ثالثا يستفاد من هذا الحديث ف ا ئ د ة ع ظ ي م ة أ ن المضمضه والاستنشاق والاستنثار من كف و ا ح د ة تفعل ثلاث مرات ولكن من كف واحده ة ا تفعل من كف و ا ح د ة يقول ل ا شخص هذا الكلام ماذا كتبتم قلنا أ ن من وجه واحده اين الدليل من الحديث دائما يقول ف أ ف ر غ على يديه ث ل ا ث مرات فغسلهما ثم, ثم أ د خ ل يمينه في ا ل إ ن ا ء فمضمضه واستنشق وستنثر ا ثم غسل وجهه ويديه ثم إلى ل ا م ر ف ق ي ن ثم م س ع ر أ س ه ثم غسل ر جي ه أ م ا لما أ ت ى في المضمضه والاستنشاق والاستنثار أ ت ى بواوي العطف و ا ل ر و ا ي ة ا ل أ ف ر ح عند مسلم من حديث عثمان أ ي ض ا أ ن ه فعل هذا من كف و ا ح د ة يعني ي أ خ ذ ماء في كفه جزء من الماء في الفم وجزء من الماء في شنو ا س ت ن س ا ر في ا ل أ ن ف وثم ينفر ر ج ي ما دخل في أ ن ف ه ويخرج ما دخل في شنو في فمه وهنا نقول في هذه ا ل ف ا ئ د ة قلنا ا ل ف ا ئ د ة شنو ب غ ر ف ة و ا ح د ة و ه ذ ا ا ل س ن ة وقولا للعلماء ا ل ا س د إذا أراء ا أردتم ل عند ل م ا ء ي ع ي أعطيكم أ ق ا ل م ا ل ف ي ه يكون بثلاث غرفات متباينات وعند ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة أ ن ه ا ب غ ر ف ة و ا ح د ة مصيرا لحديث من؟ لحديث عثمان ولحديث عبدالله بن زيد في ر و ا ي ة أ خ ر ى عرفته؟ في كتابه طيب صديق القيم حسن خان السراج الوهاج في شرح المطالب المسلم من حجاج ذكر أ ن ا ل ر و ا ي ة التي بنى عليها ا ل م ا ل ك ي ة ر و ا ي ة الفضل ض ع ي ف ة فيصير في او يتعين المصير إ ل ى ر و ا ي ة السيد من عثمان ولكن أ ق و ل لو ان شخصا ت و ض أ منفصلا أ ج ز أ ه أ ج ز أ ه شاء الله لماذا أ ج ز أ ه أن ا ل و ض و مرة مرة م ج ز ن خ ل ا ص ي ع ت ب ر ا ل ا ث ن ي ن ل اطيب ت ع ر هذه ا ل أ و ل ى و السنه صف والكيف مرة ز والاول ل تباركت ب اطيب ع شنو ا على السنه ا ة أن ذ ا و أ ن ه يتمضض ويستنشق ب ث ل ا ث غ ر ف ا هذا ت السنة و بثلاث غرفات مع كل غ ر ف ة يتمضمض و يستنشق و يستنفر ا ل ف ا ئ د ة ا ل ر ا ب ع ة المضمضه إ د ا ر ة الماء في الفم و الاستنشاق إ د خ ا ل الماء في ا ل أ ن ف و الاستنثار طرحه إ خ ر ا ج ه في لم يرد و عثمان رضى ا عنه كيف يستنفر ع ن م ا قال و استنفر ثم غ س ر و تو ورد في ر و ا ي ة ا ل ن س ا ء باب الاستنثار باليد اليسرى ر و ا ي ة ا ل ن س ا ء في السنن أ ن ه استنثر بشنو بيده اليسرى واضح و المواضح ض ح ولم يعيد الكلام واضح طيب ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ت و ض أ نحو وضوئي وفي هذا أ د ب الدم لعثمان لم يقل مثل وضوئي ل أ ن م م ا ث ل ة النبي ص ع ب ة ولذلك قال نحو وضوئي وهذا من ورع ا ل ص ح ا ب ة ودقتهم في استعمال الالفاظ هذا من الفوائد في, في قوله من ت و ض أ نحو وضوئي و هو ي ق ل نحوه ا ن فيها شنو أ د ب ولا ما في أ د ب ما قالون هذا وضوء عليه ا ل س ل م مثله قال نحو وضوئي ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وهنا فائدتان ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى لا يحدث فيهما نفسه تكسبا وليس تهجما ت ك س بمعنى ا وليس ت ه ج ا ب م تحدثك نفسك تهجم عليك ا ل أ ف ك ا ر و أ ن ت لا تريد هذا إ ن شاء الله إ ذ ا كانت ا ل أ ف ك ا ر تهجم عليك و أ ن ت تدافعها فتدخل في الفضل إ ن شاء الله أ م ا إ ذ ا كثبت الافكار بنفسك جعلت بخاطبك بنفسك تكسباً يعني تحديث النفسي اما يكون إ يكون شنو ت ه ج م ان تكسباً ي ع يكون شنو أنت و ل ح د تبحث م ك أن تكسبا و ن عن ن في الأفكار تفتح غيره هذه على ك ب ل واما ح د ك إ ذ توضعت ت وصلرك فتحت نفسك على ب ب ان ل ل ت ح د ي ث ا ف س يكون ب س ب منك تحرم من هنا نفسه فيه ما التهجب فإن شنو وفيه المشقه ولذلك لا يدخل في ه حديثنا هذا واضح المواضح ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة غفر له ما تقدم من ذنبه الكبائر ام الصغائر لماذا الصغائر الا للتوبه هذا معنى صحيح ولعل ما هو أ ج ل من الوضوء صوم رمضان والصلوات ا ل م ك ت و ب ة قال ما لم تغش ك ب ي ر ة ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة ورمضان إ ل ى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ا ذ ما ج ت ن ب ت الكبائر وفي ر و ا ي ة ما لم تغش ك ب ي ر ة فكيف بالوضوء لكن هناك ل ا م لطيف ينبغي أ ن يكتب ذكره ابن حجر ر ح م الله تعالى قال تكفيره الصغائر لا خلاف فيه و أ م ا تكفير الكبائر ففيه خلاف ولكنها إ ن لم تكفر الكبائر فلا شك أ ن ه ا تقلل من الكبائر حتى ولو لم تكفر إ ن م ا شنو تقلل من وزرها ومن و ط أ ة اسمها واضح ويقال إ ض ا ف ه ن ا يمكن هذا يكفر حتى الكبائر في ح ا ل ة و ا ح د ة على حسب ما قام بقلبه من حال الانكسار و ا ل إ ق ب ا ل على الله وكلما قوي الاقبال وقوي ص ر د الوساوس من النفس كلما كان أ ش د في التكفير يعني كلما كانت, هات كل كانت هاتان الركعتان أ ق و ى في, في التكفير في تكفير الذنوب و ا ل أ س ا م نعم مسح ا ل أ ذ ن جميل أ خ ي ك م أ ض ا ف إ ل ي ن ا إ ض ا ف ة م ه م ة قال لم يذكر في الحديث مسح ا ل أ ذ ن نقول أ ن ه ذكر ذكر في مسح ا ل ر أ س لقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الاذنان من ا ل ر أ س فلذلك وهذا من أ د ل ة ا ل ت ا ئ ل ي ن أ ن أن ا ل ر أ س تمسح وترد وبذات الماء دون تجديد الماء تمسح الاذنان أ ذ ن ن أو أ تمسح ا ل ي أو تمسح ل أ ذ ا واضح طيب الشيخ ما ن نأخذ الحديث طيب أخير المعنى السرقة المباحة افضل اقرأ نفضل لي ثم من شبه وفي ر و ا ي ة ان و ث م ا ن رضي الله عنه قال الا احدثكم حديثا لولا ا ي ة في كتاب الله ما ح د ث ت ك م ه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ي ت و ض أ رجل فيحسن وضوءه و ي ص ل ا ل ص ل ا ة الا ويصلي ا ل ص ل ا ة إ ل ا غفر له ما بينه وبين ا ل ص ل ا ة حتى يصليها و ا ل ا ي ة إ ن الذين يكتمون ما أ ن ز ل ن ا ا ل ب ق ر ة التاسعة بعد المئة صحيح صحيح خير فيه والخمسون جزاك الله、وكيره. هذا、صحيح. وهذا فيه أن عثمان الله تعالى بعد ع أن ن رضي ه تصدى للتعليم أنه ن تصدى ل ش و <تعليم> للتعليم و أ ن التعليم بالفعل و ا ل ح ر ك ة أ ق و ى من التعليم بالكلام يعني عثمان ما قال لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا كذا اوتي باناء وشنو, وشنو؟ وتوضا فيه د ل ا ل ة على أ ن التعليم ب بالفعل شنو أ ب ل غ و أ ر ص خ في شنو في الذهن وينبغي أ ن نستفيد من طرائق التعليم التي وردت إ ل ي ن ا كامه أ م ة ل ل إ س ا من النبي ل ي ع الاسلام ص ل ة و ا ل أنا يعني يعجبني في السنة من يعجبني في من النبي السنة صلى الله عليه الصلاه والسلام يعلم بلى شيء كذا انفعلتموه يقول نعم فهذا فيه التشويق وفيه نفس الانتباه واستحضار الذهن بالكامل و م ع ر ف ة درجات المستمعين ومتى انتباههم يعني إ ذ ا أ ج ا ب و ك وهم فيهم نعاس دل هذا على شنو الله يذكر الله خ ي ر دل قد على لا ل يعني أنهم أنهم فيهم ي ق س ت ب و ل م ل عرفتم قوله غفر له غفر ما ب ي ن هذا وبين الصلاة ه يقوم ذ ه بان ل ل ق ا ئ ي أنها تكفر ا ل ص غ ا ل أ ن ه قال م ا ل م ت ش ك ب ا ئ ف ي قوله الصلاة. الخمس ص الصلوات ل ل ا ا ة و ا ل ج م ع ة إلى ا ل ج م ع ة والرمضان ر م ض ن إ ى و ك ف ر ا ت ا ل د م ا ء بينهما ن لم ت ش ك ب ي ر ب ا ر ك ا ل ل ه فيكم وأجزاكم ا ل ل ه خير ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته السيخوة